بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيلنا رسول الله وبعد المجلس الرابع مجال سامع كتاب جلاء الأفام في فضل الصلاة والسلام على خير أنام صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم عمرو بصف يقول رحمه الله الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل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 فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباع فإنها بدل عن أولي ولا يجوز عنده الوصف هذا الاسم أيضا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 قال الله تعالى في قصه داود وعزني في الخطاب والغلبة اقوى من الامتناع اذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا على عدوه ولا يغلب غيره فالغالب اقوى من الممتنع فاعطوه اقوى الحركات والصلب اضعف من الممتنع فاعطوه اضعف الحركات والممتنع متوسط بين المرتبتين فاعطوه الحركة الوسطى.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 كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا وفي اسم البحث للأمر بالضد وتأمل قولهم قال الشيء فهو طويل وكبر فهو كبير فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا فأتوا بالالف التي هي أكثر مدا وأطول من في المعنى الأطول فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى ودعوى اختلاف في مصنبى الدعاء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون في حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا على هذا تكون الصلاة باقية على مسلاها في اللغة وهو الدعاء والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسلاة والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسالة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة لكن خصص مصلاة بهذه العبادة المخصوصة لكسائر الألفاظ كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسمدها كالدابة والرأس ونحوهما فهذا غايته تخصص اللفظ وقصره على بعض موضوعه وهذا لا يجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي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 وفي حديث اخر ان امراه قالت له صلى علي وعلى زول قال صلى الله عليك وعلى زولك وسياتي ذكر هذا الحديث وما شابهه ان شاء الله تعالى النوع الثاني صلاته الخاصه على انبيائه ورسوله خصوصا على ختمه وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف الناس في معنى الصلاه منه سبحانه على اقوار احدها انها رحمته قال اسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سوائل عن جويبر عن الضحاك قال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 الواحد وتسعون والمئة ذكره البخاري في صحيح عن أبي العلية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة الثاني والتسعون ومئة وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناؤ ملائكته عليه ولا يقال الصلاة لغو المشترك ويجوز أن يستعمل في معنيه معا لأن في ذلك محاذير متعددة أحدها أن الاشتراك خلاف الأصلي فلا يعلم أنه وقع في اللغه من واضع واحد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 عند كثير من الناس كما سنذكره إن شاء الله تعالى أثالي أنه لو سمي طالب الرحمة مصلياً يسمي طالب المغفرة غافراً وطالب العفو عافياً وطالب الصفح صافحاً ونحوه فإن قيل فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصلياً قيل إنما سمي مصلياً لوجود حقيقة الصلاة منه فإن حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وأعلاء المنزلة وهذا حاصر من صلاة العبد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 ومعلوم أن صلاة العبدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمته من العبد ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها وإنما هي ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله تعالى أن يعذب ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم رزاف الله من جنس عمله بأن عليه ويزيد تشريفا وتكريبا فسحر ارتباط العمل بالجزاء الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له في قوله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه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 ان أحداً لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله أو قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم لم ذهبت الأمة إلى الكار عليه وعدهم متجه عن غيظ وقت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مصلي عليه ولا مثني عليه بما يستحق ولا يستحق أن يصلي الله عليه ذلك عشر صلوات ولو كانت الصلاة من الله ورحمته لم يمتنع شيء من ذلك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 وقوله إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله إن رحم الله قريب من المحسدين، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله إنه بهم رؤوف الرحيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله من لا يرحم لا يرحم، وقوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي.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 فإنه أخذ في مسمى صفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق سبحانه وهذا في غاية التنبيث والأضلال فإن, فإن الخاصية التي أخذها بالصفة لم تثبت لها لذاتها وإنما يثبت لها بإضافتها للمخلوق الممكن ومعلوم أنه لا في خصائص صفات المخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالى لا يختضي لا في أصل الصفة عنه سبحانه ولا إثبات أصل الصفة له يختضي إثبات خصائص المخلوق له كما أن ما نوفي